ايش هذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فَهُوَ عَلَىٰ عبد الله ورسوله وصفير من خلقه وحبيبه اتى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه وتركنا على محجة بيضاء عنها إلا هالك اللهم اجزيه عنا افضل ما جزيت به نبيا ورسولاً عن ورسولا عن دعوته ورسالته وصلي لهما وسلم عليه وعلى صحبه وبنسل على جوره واهتدى بهديه واستنى بسنته واهتهد بنهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتوا Thank فهذه بدايه لجملة من الوقفات والتاملات الإيمانية في الجزء الاخير من كتاب الله جل في علاه الجزء الثلاثون جزء عمه إلا أفضل المجالس على الابتلاغ مجلس اجتمع أهله. عنا. حاجة المسلمين اليوم. ليست وظيفته ان يقرا على الاموات بل نزل كما قال جل في علاه لينذر من كان حيا وظيفه المصحف ان يقرا الناس ما فيه ان يتدبروا آياته ان يجعلوه من لسعادة الدنيا ونقيم الآخرة لا فنحن قم إلا بذلك إلا بأن يرجع لكتاب الله وأهل كتاب الله أحد الله وخاصته ألا إلا لله من الناس ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل عنهم فقال أهل القرآن تداوة وتدبرا وعملا أهل الله وخاصته وخير ناس من تعلم القرآن وعلمه ذاك قول نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ينصح امر العباد الا بذلك كونوا اهلا للقران كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كتاب التزكيه والطهاره والتربيه هو الذي معطى من مين رسول منهم يطلع عليه ماياته وينعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم لا طهارة ولا سكوت للخلق إلا بالعودة لكتاب الله جل في علاه تجاره لا يعرف الخلل ولا تعرف الخساره اليها طريقا قراءه كتاب الله تعلم ايات من كتاب الله تفهم تدبر ايات الله جل في علاه ايكم يحب ان يغدو الى بطحانه الى العقيده كلام ابن عباس رضي الله عليه وسلم. فيرجب بناقة أو بناقتين كوما وين عظيمين في غير إذن ولا قطيعة رحم كل ما يحب ذلك يا رسول الله اسمع ورسل الله عليه وسلم أفلا يضل أحدكم الى بيت من بيوت الله فيقرروا أو يعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع كتاب قرار بعشر أمثالها كتاب ممارك فيه كلام الله جل علاه والجزء الأخير من كتاب الله الجزء الأخير في المصرى هو اكثر ما يتداوله الناس ويقرأونه في الصناوات وفي غير ذلك وفي الغالب يبدأ به من يريد أن يحفظ كتاب الله وهذا الجزء من القرآن المكي القرآن مكي ومدني القرآن المكي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة زاد الله كشريفاً وتعظيماً. قبل الهجرة. ما نزل على الاسقل بعد الهجرة الى المدينة المنورة. ما الله ليجمعنا فيها على خير. اسم القرآن المدني. القرآن المكي جزء عاما سبعاً وثلاثون سورة كلها مكية ما على صوره النصر والبينه والسلسلة بقية صور الجزء كلها مكية القرآن المكي له هذا الكلام أقوله لي ولك لتجد قلبك إذا أردت ان تجد قلبك ان يولد لك قلب من جديد فعد الى القران المكي هذا اول ما نزل على الصحابه رضي الله عنهم هذا القران المكي هو الذي ربي عليهم خير من راسل الارض من عليهم بعد الانبياء والمرسلين الصحابه رضي الله عنهم اياته قصيره صور قصيره كلماته قليله متتابعه متلاحقه تخاطب القلب مباشره لن هذا الانسان من الدنيا ليعيش في مصيره وفي ماله وفيما هو مقبل عليه توقفه على قيمه الدنيا وحقيقه الدنيا هي قصيره كلمه قليله فيها من المعاني ما يحيي القلب ما يغسله سبحان الله كلمة متلاحقه متتابعه في الغالب في المعظم تكلموا عن الموت وما يتبعه القران المدني في الغالب يتكلم عن الاحكام والتشريعات وتفصيلات الاحكام في الصلاه والسكا والحج والنار وغير ذلك من احكام القران المنكي يعنى بالموت وما بعد الموت يا انتبه ان امامك موت وبعده احوال واحداث يجب ان تنتبه لها انتبه لا تنشغل بالدنيا عن مصيرك يا ليت الا ما ماتتنا تركنا لو كان ذلك لكان المرة راحة كل حي لكن إلى ما متنا وإثنا وبعد البعث نسأل عن كل شيء الذي سلسل مكة اشياء أمور أعظمها شيئان الأمر الأول أمر التوحيد والأمر الثاني أمر البحث وما بعد الموت أمر التوحيد أجعل الآلهة إلهاً واحدا بعدما كألا تفعوا ما يتجيرون بذلك الأمر الثاني بعد وما بعد الموت يكون حسابه الصراط والقصرص والصحف واجانة او نار وسؤال لي حساب هذا الامرار سلسلة كيان اهل الملك فالقرآن الملكي يعلن بذلك يعلن بالبعض وما بعده حتى اول صورة فيهم امتز صورة النبأ اربعون اتبدا بهذه البدايه العجيبه عما تسألون تتخيل مجتمع اهل مكه وفي منتدياتهم وجلساتهم لا يقول يسالون سؤال موضع يتساءلون امر شغلهم في منتدياتهم ومجالسهم يتساءلون عن النبي صلى الله وهل هو صادق؟ واتسالون عن القران هل هو كلام الله؟ واتسالون عن البعث الذي تدور عنه معظم السورة وهو محور بل محور غالب السورة هذا الجزء البعث وما بعده يتسالون وَقَدْ علموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب عَلَيْهِمْ قط هو فيهم اربعون سبخ الصادق الامين ما كذب على بشر فكيف يكذب على الله ومع ذلك يتسالون وليس كل من يسأل عن شيء يريد أن يصل إليه الحب بل منهم من يشخر منهم من يسخر يتساءلون عن البعث بعد الموت بعد وسؤال يتسألون وهم يعرفون أن هذا الكلام ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ليس كلام بشر هم ارباب الفصاحه والبلاغه واللغه والبيان عرفوا في العربي بذلك فاقولهم في البيان والاشعار عندهم المعلقات وعندهم هذا الكلام يعلمون يقينا انه ليس كلام بشر ومع ذلك يتساءلون وتجدلون فيما بينهم فيما جاء إليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الإنسان أَإِذَا ما منت لسوف أخرج حيا في بعث بعد الموت أولا نذكر الإنسان أَنَّا خلقناه من قَبْلُ ولم يَمْ شَيْئًا وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ قَلْ يُحْيِيهَ الَّذِي أَنْشَاءَ أَوَّلَ مرة يتسألون قسورا نور أين في الحافره حشر وبعث من القبور كفاهره اين كنا ايواما نثره قالوا تلك اذا الكروات الفاسيا فانما هي سكرات صيحا نفخ الصور واحدة فإذا هم في الساهره يحشرهم من خلقهم أول مرة في أرض المحشر يتسالون فينا بينهم بعد الموت بك امر البعث إذا حضر في ذهن الإنسان تتبدل حياته تتغير تصرفاته فارق وأي فارق بين إنسان لا يفكر في الآخرة إلا صلي اليوم الآخر بذلك لأنه آخر الأيام يجمع الله فيه الخلق الذي يفكر في اليوم الاخر وما يكون فيه من احداث وأخوان تتبدل حياته وتصرفاته ويفكر في كل خطوة بل وفي كل كلمه بعد الموت وبعد البعث في حساب سؤال عن كل كلمة وعن كل خطوة وعن كل فعل يسأل بيننا لربه الأمر يحتاج ويسل إلى وقفه بل إلى وقفاه ينبغي أن يراجع نفسه ليعلم ما الذي له طينه فينشغل به وما الذي من ورائه نفعا ومصلحه فيحرص عليه وما الذي ياكل عمره ويضيعه فيتجنبه ويعرض عنه هكذا هذا الجزء من كتاب الله جل في علاه فيه انتشار هذا القلب من الغرق في الدنيا والانشغال بالدنيا والتقاتل على الدنيا والمعاداة لأجل الدنيا والإسيان الآخرة من هذه الغفلة انتبه أن على اشياء لا قيمة لما تحياض من نسبة لها إنك غدل موقوف ومسؤول بين يديك حيثها الموت بين الناس بسبب ظاهر وبغير سبب والناس في غفلتهم ماكثون ان مما يرعب كل صاحب قلب حي ان الناس كانوا فيما مضى اذا ضاقت عليهم دنيا اذا ادنعمت بهم الامور يعودون إلى ربهم واليوم أصاب الأسر أصابهم والمساد دخالية متى يعودون إلى الله متى يرجعون وهذا النس من الإبتلاء ليجلبهم ربهم إليه ظهر الفساد في المن والنحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض الذي عملوا بعض الذي عملوا وهل من حكمة ذلك يا رب قال لعنده بيرجعون متى يرجعون اذا متى يرجعون الى من بيده متى ينتظرون من غفلتهم الى ما هم مقبلون عليه الا نجاتنا في العوده الى كتاب الله الى كلام ربنا جل في علاه الصحابه رضوان الله عليهم انتفعوا بذلك للفارق الكبير في تعاملهم مع القران عن المعامله التي نتعامل بها مع كتاب الله جاء رجل الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال يا ابا عبد الرحمن اعهد الي أو كل الكلمة مختصره من هات للسعال قال إذا سمعت الله يقول إذا سمعت الله وهل العبد يسمع الله اجل هنا الفارق يتعامل مع المصحف مع القرآن وكان الله يكلمهم، قالوا أن هذا كلام حقيقة، تكلم به ربهم، قال إنا سمعت الله. لما تسمع القرآن، هذا كلام ربك، ربك يتكلم، هذا الكلام أنزله لك. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها قلبك وسمعك شيء حذب كلمة الله الله يكلمك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها قلبك وسمعك فإنما هو خير تؤمر بك أو شر تكف عن الغمال لا يعود عليه شيء المرد ولا تضرر منصيتك إذا مجأ عليك فإما ليأمرك بخير أو ينهاك عن شر ونحن نسمع ونقرأ القرآن ونمر عليه مرور الكرام ونهجره أكثر مما نقبل عليه ولا حول ولا قوة إلا لله. نسأل الله أن يغفر لنا تقصرنا وأن يجعلنا من بمهن القرآن الذين هم أهل الله وقصروا أقول قولي هذا استغفر الله ليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وقاطم المليين وسيد الأولين والاخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بأده واستمى بسنته وانتهت بأده إلى يوم الدين أما بعد اقول ايها الاحبه الكرام ان من حضر امر البعث بعد الموت وما بعده في ذهنه تختلف حياته تماما الذي عنده امر البعث حاضر لا يتحسر كثيرا على الدنيا يعرف قيمتها ويعرف قيمه الاخره الذي امر البعث وما بعده حاضر في ذهنه يكثر من الحسنات لعلمه بعظم الثواب والجزاء في الاخره ويتجنب السيئات لانه يعلم انه لا طاقه لاحد بالعذاب الذي اعده الله من كفر به وعصاه والذي امر البعث وما بعده حاضر في ذهنه لا يتوقف كثيرا معاناه وخصومه وهجرانا لاجل الدنيا بل يحتزم عند ربه ما عجز عن الوصول اليه من حقوقه في الاخره يعني ان الدنيا ليست نهايه المطاف وأنه إن ظلم وعجز في الدنيا فبين يدي الخلق وإعادة للحقوق إلى أهلها ثم الذي أمر البعض حاضر في ذهنه إن شيء من الابتلاء يعلم أن في الآخرة يوفى الصالح اجرهم بغير حساب ويصبر ويسكن ويرضى ان قدر الله بيننا بقاء ولقاء نكن مع بعض ايات بعض صور هذا الجزء كتاب الله نسال الله ان ينفعنا بذلك ان لم يقدر الله بيننا بقاءا فنسال الله ان يجعل لقاءنا القادم في جنته اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اجعل الحياه سيانه لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ان قومنا لقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا ظالمين ولا مضلين ولا مفرطين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتكاوز عن تقصيرنا. وهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. ولا مبلغ علمنا. وهم لا تجعل للدار مصيرنا. وهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم وسع على عبادك. واصلح إليه. اللهم يا رب العالمين ارحم الناتج من ابائنا وربناتنا واحفظ على الخير من بقي منهم اللهم اسقر نساءنا واهد شبابنا ورب لنا اولادنا اللهم ارحم أمواتنا واموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل تبعنا هذا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واقبل الصلاه الله اكبر الله اكبر الشر الله.